الوجه الثاني يبدأ حالا وبعد فهذه بعض الأصول التي اعتمدت عليها في نشر شرح الخطيب التبرزي على ديوان أبي تمام ذكرتها مجملة لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك ولكن قبل أن أختم حديثي يلزمني أن أقول إنني في بعض المواضع اضطررته أن أضع الرمز فاصلا بين أجزاء الكلام وذلك لأن كثيرا من أقوال هؤلاء الشراح قد تداخل بعضها في بعض فكنت أضع الرمز أمام قول الواحد منهم إذا موجدت القول له ثم إذا رأيت التبرزي وصل ما نقله عنه بكلام آخر من عنده أو من عند غيره وضعت نجما إشارة إلى انتهاء قول الأول وأخيرا فإني أكتب هذه المقدمة وأنا بلندن بعيدا عن كثير من المصادر التي كنت أحب أن أكون قريبا منها وربما أجملت مواضع يخل بها الإجمال ولكني مع ذلك أشهر بسعادة حين أرى المجلد الأول من هذا الكتاب قد مثل للظهور سعادة تحفزني على استيناف السير ومتابعة الرحلة مهما بعدت المسافة وشق الطريق والحمد لله الذي وفقني لكي اوفي بعض ما علي لهذا الشاعر الكبير لندن في السادس والعشرين من مارس سنة الف محمد عبد عزام رموز شرح التبريز عين ابو العلاء صاب الصولي قاف المرزوقي خ الخارزنجي الشيخ ابو عبد الله الخطيب صاحب مبادئ اللغة رموز النسخ شين نسخة شهيد علي باشا من شرح التبرزي ن نسخة نور عثمانية من شرح التبرزي باء نسخة بروصة من شرح التبريزي م نسخة المدينة من شرح الصولي لام نسخة ليد من شرح الصولي سين نسخة الإسكوريال من متن الديوان دال نسخة دار الكتب المصرية قاف نسخة دار الكتب المصرية ض نسخة النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام مقدمة الشارح قال الشيخ الأجل الإمام أبو زكريا يحيى ابن علي الخطيب التبرزي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وبعد فإني نظرت في شعر أبي تمام حبيب ابن أوسن الطائي وفيما ذكر فيه من التفاسير فرأيت بعضهم ينحي عليه ويهجن معانيه ويزيف استعاراته وبعضهم يتعصب له ويقول من جهل شيئا عابه كما ان من اعتسف طريقا ضل فيه وقال ابو العلاء احمد بن سليمان التنوخي المعري في كتابه المعروف بذكرى حبيب حاشية مر التعريف في المقدمة بهذا الكتاب وبالكتب التي ذكرها الشارح انتهت الحاشية انما اغلق شعر الطائي انه لم يؤثر عنه فتناقلته الضعفة من الرواه والجهلة من الناسخين فبدلوا الحركة بالحركة فاوقعوا الناظر بما جنوه في أم أدراس وتغلس حاشيه وقع في أم أدراس وتغلس أي في داهية اللسان مادة غلس ودارس مجمع الأمثال الجزء الأول صفحة 223 الجزء الثاني صفحة 217 أساس البلاغة الجزء الأول صفحة 268 الجزء الثاني صفحة 169 قال ووقع في أم أدراس أي في مهلكة وأصله جحرة الفأر قال تفيل وما أم أدراس بأرض مضلة بأغضر من قيس إذا الليل أظلم انتهت الحاشية وغيروا بعض الأحرف بسوء التصحيف فغادروا الفهم خابطا في عشواء لان تغيير الضمة الى الفتحة والكسرة ينشب الفطن في الحبالة حاشية الحبالة ككتابة المسيضة انتهت الحاشية فاما نقل الحاء الى الخاء والدال الى الذال فيحدث عنه الباس تقرن به بلادة وانتكاس وهو كما ذكره ابو العلا حاشية من قوله وهو كما ذكره ابو العلا الى قوله لم يطل فيمل لم يرد في نسخة شين واثبتناه من نسخة ايباء ونون انتهت الحاشية لان في شعره صمعة لا يكاد يخلو منها ومواضع مشكلة تصعب على كثير من الناس لا سيما على من لا يستأنس بطريقته فيقع لذلك فيه خلل لأن شعر غيره يقرب متناوله ويسهل على القارئ التوصل إلى معرفة معانيه وأغراضه وإنما حثني على الاشتغال به وتمييز ما ذكره العلماء فيه من معنى أو إعراض واختلفوا فيه ميل المولى أبي نصر محمد بن عماد الدين مولى أمير المؤمنين إلى شعره ورغبته فيه دون سائر دواوين المحدثين فلما رأيت كثرة ميله إليه وصدق رغبته إليه استعنت الله تعالى على شرحه وذكر الغريب والمعاني والإعراب فيه وترجيح بعض أقوال العلماء فيه على بعض لأن منهم من أنصفه ومنهم من أنحى عليه وربما احتمل البيت معنيين ويكون أحد المعنيين أقوى من الآخر فلا يميز بينهما إلا من حسن فهمه وصفى ذهنه لأن نقد الشعر أصعب من نظمه فأوضحت ذلك بإيراد ما لا محيد عنه للقارئ منه والناظر فيه بلفظ موجز قليله يدل على الكثير وقصيره يغني عن التطويل فخير الشروح ما قل ودل ولم يطل فيمل وذكر أبو العلاء في هذا الكتاب الأبيات المشكلة من شعر أبي تمام متفرقة وأنا إن شاء الله أكتب شعره من أوله إلى آخره وأذكر من غريبه وإعرابه ومعانيه وأخباره ما لا بد منه وأشير إلى ما ذكره أبو العلا من الأبيات المشكلة في مواضعها وإلى ما ذكره أبو علي أحمد ابن محمد ابن الحسن المرزوطي في كتابه المعروف بالانتصار من ظلمة أبي تمام وإلى ما ذكره أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي في معاني شعر وما ذكره أبو بكر محمد بن يحيى الصولي وما وقع إلي مما روي عن أبي علي المعروف بالقال وغيره من شيوخ المغرب وأجتهد في التلخيص والاختصار من غير إخلال بالغرض إن شاء الله وبه أستعين وعليه أتوكل وكنت قرأت من شعر أبي تمام سنة 54 و على الشيخ ابي القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل القصباني النحوي البصري وروا لنا هذا الديوان عن ابي علي عبد الكريم ابن الحسن بن الحسين ابن حكيم السكري النحوي اللغوي عن ابي القاسم الحسن بن بشر عن ابي علي محمد بن العلاء السجستاني عن ابي سعيد السكري عن ابي تمام بعضه قراءة عليه وبعضه سماعا منه وبعضه اجازة ولله المنة بسم الله الرحمن الرحيم باب المديح واحد قال ابو تمام يمدح خالد بن يزيد الشيباني حاشية جاء في نسخة يميم بال على رأس هذه القصيدة يمدح خالد بن يزيد الشيباني ويذكر منع الخليفة اياه من الحج وجاء في نسخة سين وكان وجد عليه المعتصم اراد نفيا فرغب خالد ان يكون خروجه الى مكة فأجيب إلى ذلك ثم شفع فيه ابن أبي داود فشفعه المعتصم وعفى خالد من الخروج واستقر على حاله وقال أبو العلاء في شرح البيت الثالث وكان المعتصم ولاه الحرمين ثم عزل انتهت الحاشية واحد يا موضع الشدنية الوجناء حاشية سين الخرقاء انتهت الحاشية ومصارع حاشية قال ابو العلا ومن روى ومضارع الادلاج فهو مصحف لان المضارعة مقاربة الشيء وموافقته وإن ساغ ذلك على معنى فلا وجه له وقال ابن المستوفى تعقيبا عليه هذا كلامه إذ جعله سائغا على معنى فقد وجد له وجه وإن كان ضعيفا على أن الرواية قد جاءت به انتهت الحاشية ومصارع الإدلاج والإسرائيل الثاني من الكامل والقافية متواتر عيد الوضع ضرب من السير يقال وضع البعير يضع وضعا اذا صار ذلك الضرب من ضروب السير واوضعه صاحبه اذا حمله على الوضع ثم استغنوا عن المفعول فقالوا اخب فلان وأوضع إذا حمل مطيته على الخبب والوضع فأما الرجز الذي يروى عن ذريت ابن الصمة يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع حاشية قاله يوم حنين حين رأى نفسه عاجزا عن القتال وقد خرج مع قومه مظاهرا ولا فضل فيه للحرب وإنما أخرجوه معهم تيمنا به وليقتبسوا من رأيه فقتل في من قتل من المشركين في هذا اليوم قال يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شات صدع والجذع الصغير السن والخبب والوضع ضربان من السير معروفان وقوله اقوض وطفاء الزمع كناية عن فرس طويلة شعر الرصغ كأنها شاة قوية فتية الاغاني دار الكتب الجزء العاشر صفحة احدى وثلاثين شعراء النصرانية الجزء الخامس صفحة سبعمائة واثنتين الشعر والشعراء الجزء الثاني صفحة سبعمائة واللسان مادة وضعاء انتهت الحاشية فانه يحتمل وجهين احدهما ان يكون لما شبه نفسه بالجذع من الخير استعار لها الخبب والوضع والآخر أنه أراد بأضع معنى أوضع ويكون من نحو قولهم قاتل الأمير الجانية إذا أمر بقتله ولم يلي ذلك بيده ولهم ضرب من السير يسمونه الرفع فكأنه والوضع نقيضان فأما قولهم ضع في زجر البعير فليس من السير وإنما المعنى ضع يا بعير عنقك ليركب الراكب قال الشاعر فلما استقل الحي جاءت سريعة إلى جمل وهم فقالت له ضع ويقولون اتضع الرجل واتضعت المرأة إذا قال للبعير ضع قال الشاعر فلنا اتضعت قلنا اتضعت فقالت لا فقلنا لها فكيف تقوين يا سلم على الجمل والشدنية ناقة منسوبة الى شدن وقيل انه رجل او موضع حاشية انظر مادة شدن في اللسان ومعجم الولدان ففيهم الوجهان انتات الحاشية وقال ابن فارس في المجمل يقال ان الشدنية من النوق منسوبة الى موضع باليمن وقال غيره شدنية منسوبة الى فحل معروف حاشية قاله الصولي في شرحه انتهت الحاشية والوجناء فيها قولان احدهما انها الغليظة التي تشبه بالوجين من الأرض وهو غليظ منقاد والآخر أنها يراد بها عظم الوجنة وهي عظم الخد عين ومصارع الإدلاج والإسراء من المستعار لأن الإدلاج والإسراء لا يصارعان في الحقيقة وإنما الصراع لذوات الشخص وكأنه أراد المصارع المقاسية والمحاولة بجهد صاد والمعنى انه لا يفتر من الادلاج والاسراء فهو مواصل لهما والادلاج سير الليل كله والاسراء نحو منه الا انه كرر لاختلاف اللفظين وقيل الادلاج سير الليل كله والاسراء يكون في جميعه وفي بعضه وصرى واسرى بمعنى واحد اثنان اقر السلام معرفا ومحصبا حاشية ميم ولا موسين اقر انتهت الحاشية من خالد المعروف والهيجاء حاشية هاء ميم وفي نسخة بالهيجاء انتهت الحاشية عين هذا البيت يروى على وجوه اجودها واليقها باللفظ ان يقال اقر السلام معرفا ومحصبا ويكون من قرأت على فلان السلام واقرأته غيري وتخفف الهمزة فان خففت للضرورة اثبت الياء في الخط كأن القائل اراد ان يقول اقرئ السلام فخفف وبقيت الياء وان كانت الهمزة خففت قبل ان يرام نظم الكلمة فلا ضرورة فيها وينبغي ان يكتب اقرئ بغير ياء لانها في لغة من يقول قراء في وزن سقاء ومعرف في هذين الوجهين منصوب بوقوع الفعل عليه والمعرف الموضع الذي يقف فيه الناس يوم عرفة والمحصب الموضع الذي طرنا فيه الجمار ولو انه بالالف واللام كما اوجب لانه كذلك يستعمل فيقال المعرف والمحصب وإنما هما بمكة دون غيرها من البلاد قال الشاعر عفى بطحان من قريش فيثرب فبطن الجمار من منا فالمحصب حاشه البيت لابن مقبل في رثاء الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي معجم البلدان بطحان بالضم ثم السكون كذا يقوله المحدثون أجمعون وحكى أهل اللغة بطحان بفتح أوله أو بطحان بفتح أوله وكسر ثاني وكذلك قيده أبو علي القالب وفي معجم ما استعجم للبكري بطحان بفتح اوله وكسر ثاني وبالحاء المهملة على وزن فاعلان لا يجوز غيره انتهت الحاشية وقال الهذلي اظنكم من اسرة قمعية اذا نسكوا لا يشهدون المعرفة حاشية قاله المعطل احمد بن رهم ابن سعد ابن هذيل لعامر ابن سدوس الخناعي وكان يعزي قال ابو سعيد السكري قمعت ابن جندب من خزاعة اذا نسكوا للحج لا يشهدون المعرفة بمن عرفة او يعني عرفة انظر مجموعة اشعار الهذليين صفحة مئة وعشر مصورة بدار الكتب انتهت الحاشية فليس حذف الالف واللام من المعرف كحذفهما من العباس والضحاك لان العرب تستعمل بعض الاسماء مرة بالالف واللام ومرة بغير الالف ولام ولم يجئ في اشعارهم مثل هذا منكر. الا ان يكون شاذا وليس امتناعه من المجيء انه غير جائز ولكنه اتفاق يقع في اللفق ومن انشد اقر السلام معرفا ومحصبا بكسراء والصاد فالمعنى اقر ايها الرجل السلام في حال تعريفك وتحصيبك والمقرؤ عليه السلام محذوف من اللفظ لعلم السامع وبذلك مثل قولهم اذا بلغت حلب فاقرئ السلام فيحتمل اللفظ المذكور عموما وخصوصا ويحتمل ان يكون معرفا منصوبا بيقوع الفعل عليه يراد به من حضر عرفه ومن انشا ومن انشد اقرا السلامه وجب ان يكسر الراء في والصاد في محصبا لان المراد هو الانسان القارئ فنصب الكلمتين على الحال ولو رويت اقرى السلامة معرفا ومحصبا لجاز ذلك على بعد ويكون النصب على الظرف كما يقال فرق المال او فرق المال يمينا وشمالا عين. والكلام في إثبات الألف في إقرأ مثله في إثبات الياء في أقري إن كان خفف بعض النظم وجب أن يثبتا وإن كان التخفيف والكلمة منصورة حذفت الألف كما تحذف من قولك إخشى وقوله من خالد المعروف اضافه الى ما جرت عادته بفعله كما قالوا عروة الصعاليك لانه كان يكرمهم ويألفهم وكذلك قولهم فلان مأوى الصعاليك ومن ذلك قولهم زيد الخيل وزيد الفوارس وعمر القنا والهيجاء اسم مشتق من الهيج ويمد ويقصر استشهد الصولي برجز لبيد في قوله يا رب هيجا هي خير من دعا أكل يوم هامتي مفزعة نحن بن أم البنين الأربعة ومن خيار عامر ابن صعصعة فجاء بها مقصورة وفي الممدودة ذكر قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصر فحسبك والضحاك سيف مهند انظر الأغاني الجزء الرابع عشر اثنتان وتسعون والجزء السادس عشر ثلاث وعشرون طاء الميداني الجزء الثاني صفحة ثلاث وعشرين أمالية المرتبة الجزء الأول صفحة 136 المخصور والممدود صفحة 117 وابن يعيش 225 دون عزو فيهما وأورد القالي في الأمال الجزء الثاني صفحة 262 إذا كانت الهيجاء البيت ولم يعزه وفي الذيل 140 نسبة لجرير وقال البكري في شرحه على الذيل الجزء الثالث صفحة خمس وبيت جرير لم يعزه له أحد ولا وجد في شعره وإنما هو من عابر الشعر وأخاف أن أبا علي وهم فيه هنا وأورده صاحب اللسان في مدة هيج ولم ينسبه انتات الحاشية ثلاثة سيل طم لو لم يذده ذائد حاشية ميم لام حادث وقال ابن المستوفى قال الصولي ويروى لو لم يذده خالد وحادث ولا ارى لرواية خالد معنى ولا ارى لرواية خالد معنى مثل معنى قوله ذائد وحادث لان خالدا لم يذد على ما قال انه عزل انما ذاد ذائد من غيره وحادث عرض له اذ حكم لخالد في ذلك سواء جعل السيل جود خالد او معروفة او جعل نفس خالد وكلام الصلي هذا لم يرد فيما لدي من نسخ شرحه انتهت الحاشية لا لتبطحت أولاه بالبطحاء عيد يعني به معروف خالد ولا يمتنع أن يعني به خالد نفسه أي هذا المذكور سيل طمى أي ارتفع لو لم يعقه عائق وكان المعتصم والله الحرمين ثم عزل يقول لولا حادث العزل لم تلأت بهباته وجوده بطحاء مكة والبطحاء بطن الوادي اذا كان فيه رمل وقالوا في المثل خذ ما قطع البطحاء حاشه المثل في الميدني الجزء الاول صفحة 156 خذ منها ما قطع البطحاء اي من الابل اي خذ منها ما كان قوية ويضرب في الاستعانة بأولي القوة انتهت الحاشية ويسمى بطن مكة بطحاءها ويقال للساكنين بها قريش البطحاء وقريش الأبطح وقوله لتبطحت أي لن بسطت وإنما جاء بهذه اللفظة لمجانستها البطحاء ويحتملوا أن يكون قوله تبطحت أي حلت بالأبطح كما يقال تبصر إذا أتى البصرة أو أقام بها أو انتسب إلى أهله وأصل البطح في بني آدم أن يلقى الرجل على وجهه يقال بطح القتيل أربعة وغدت بطون منن من, من, من سيبه وغدت بطون منا منا من سيبه وغدت حرا منه ظهور حراء عين اذا ضممت الميم من منا فهو جمع منية والمعنى يصح على ذلك وان رويته منا فهو حسن من قولهم اصابه منا اي مقدار اي غدت بطون منا مقدرة لسيبه مقدرة لسيبه أي عطائه ويحتمل أن يكون من قولهم داري بمنا داره أي بحذائه كأن المعنى بالموضع الذي قدر لها أن يقرب إليها وحري منه ظهور حراء وحرى منه ظهور حراء يحرى تمل وجهين احدهما ان يكون من قولهم هو حرا بكذا اي خليق والاخر ان يكون من قولهم هو بحر الدار اي بثناها ويقال لضحى النعامة حرا لانه كلفنا اليها قال الشاعر بيضة زاد هيقها عن حراها كل طار عليه ان يطراه حاشية في الاصول او بيضة والتصحيح عن اللسان مدت حرى انتهت الحاشية ويكون معنى حرى اي افنية مسكونة يقول غدت ظهور حراء وهو جبل بمكة على انها غير مسكونة مسكونة من تأميل الناس له خمسة وتعرفت عرفات زاخره ولم يخصص كداء منه بالإكداء تعرفت اي تحققت عرفات عظم زاخره وزاخره كثيره وجائشه من قولهم زخرة القدر اذا غلت وجاشت صاد وكداء جبل يدخل منه الى مكة ومنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قيل يمد اذا فتحت الكاف ويقصر اذا ضمت كأنه جمع كدية عيد كداء موضع بمكة وثنية كداء هناك والغالب على كداء التأنيف قال ابن قيس الرقيات اقفرت اقفرت بعد عبد شمس كداء فكدي فالركن فالبطحاء حاشية الدوان صفحة مئة وسبعين انتهت الحاشية والاكداء مصدر اكدى اذا قل خيره واكدى المكان المكان إذا جحد نباته يقال كدأ النبت إذا وقف ضعفا فلم يطل لأن عرقه يبلغ إلى كدية صلبة وعرفات تصرف ولا تصرف ستة ولطاب مرتبع بطيبة واكتست بردين برد ثرا حاشية ميم لانسين برد نبا انتات الحشية وبرد فرائي يقول لو اقر على نظره او لو اقر على نظره لطاب العيش بطيبة وهي المدينة واسم الارض يثرب عين المرتبع منزل القوم في الربع وطيبة اسم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه اسم حدث في الإسلام وفي كلام لبعضهم فأتينا طيبة ونحن نشر وكان بعض أهل اللغة يزعم أن الاختيار فيها طيبة بالتشديد ولا ريب أن ذلك هو الأصل وطيبة اسم من اسماء النساء ايضا مخفف من طيبة فاما قول العامة الطيبة في مصدر الشيء الطيب فاهل اللغة ينكرون ذلك ويختارون حذف الهائف يقولون هذا شيء طيب بين الطيب والثر يعنا به الطراب الندي والثراء كثرة المال ويروى برد ندا وبرد ثراء اي لكتست ارضها نباتا ندا دون المطر على المبالغة اي لو صار خالد الى هذه المواضع لاخصبت سبعة لا يحرم الحرمان خيرا انهم حرموا به نوءا من الأنواع دعا لأهل الحرمين أي لا يحرم أهل الحرمين وهذا كما يقال هلكت اليمامة يراد أهل اليمامة وإنما دعا لهم ترثيا ورحمة لما حرموه من جوده والأنواع معروفة والذي يراد بالنوء هنا المطر الذي يجيء عند سقوط النجم والنوء يستعمل في السقوط والطلوع والحرمان يراد بهما مكة والمدينة ثمانية يا سائلي عن خالد وفعاله رد فاغترف علما بغير رشائي جعل العلم به كالعين الغزيرة القريبة مثلا اي اصغي الي سمعك واخذ علم ما اردت سهلا بغير مشقة كمن ورد ماء فغرف منه بيديه دون رشاء ولا دل تسعة انظر وإياك الهوى لا تمكن سلطانه سين ودال شيطانه انتهت الحاشية من مقلة شوسائ يقول انظر نظرا قاصدا الى الحق ولا يستملك شيطان الهوى عين كان النحويون المتقدمون يرون ان اياك ينبغي ان تستعمل مع الواو مثل قولهم إياك وزيدا وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن تستعمل بأن كقولك إياك أن تقوم وإياك أن تذهب والواو عندهم مرادة كأنه قال إياك وأن تذهب ولكن الواو حذفت كحذف الباء مع أن في مواضع كثيرة وكذلك تحذف معها حروف الخفض يقال نهيتك أن تفعل أي عن أن تفعل وأمرتك أن تفعل والمراد بأن تفعل فإذا عدمت قبح عندهم الحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب حاشية سيبوي الجزء الاول صفحة 141 من غير عزو وفي خزانة الادب الجزء الاول صفحة 465 ينسب للفضل ابن عبد الرحمن القرشي يقوله لابنه القاسم ابن الفضل انتهت الحاشية وأصحاب هذا القول يرون أن الحذف جاز مع المراء لأنه مصدر لما رأيت فهو مؤد معنا أن تماري وكذلك الهوى مؤد معنا أن تهوى وقيل نصب المراء بفعل مضمر سوي الذي ينتصب به إياك وأما غير هؤلاء فلا يرون بحذف الواو بأسا مع أن وغيرها لأنهم يتأولون المعنى إذا قالوا إياك أن تقوم على تقدير قولك وحذرك أن تقوم فلما جاء الضمير المنفصل استغني عن المتصل وناب ظهوره عن ظهور الفعل والسلطان المعروف فيه التذكير وقد حكي تأنيثه وشوساء من قولهم رجل أشوس إذا نظر في شق من الغضب وقيل هو أن يجمع أجفانه ويضيق نظره عشرة تعلم كم افترعت صدور رماحه تعلم كم افترعت صدور رماحه وسيوفه أو وسيوفه في الاصول وسيوفه بالرفع وقال ابن المستوفى والجر اجود معنى لانه لما جعل للرماح صدورا صار الاولى ان يكون للسيوف صدور لان استعمال الصدور للسيوف اكثر من استعمالها للرماح وكلا روايتي الرفع والجر في قوله وسيوفه, وسيوفه جائز حسن وبالجر أحسن لما ذكرته انتهت الحاشية من بلدة عذراء افترعت من قولهم افترع الرجل البكرة إذا افتضها والعذراء التي لم تفتض يقول كم افتتحت من بلدة عذراء لم تفتتح قبله فكانت كجارية بكر افطرعها صاد واصد الافتراع اخراج الدم ومنه الحديث لا فرعة ولا عتيرة فالفرعة ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم نظرا عليهم أول بطن تلد الناقة ومنه قول الراجز يخاطب ضبعه وقد أخذت شاة من غنمه أفرعت في قراري كأنما ضراري أردت يا جعاري حاشية هذا الرجز في اللسان مادة قرر غير معزو وهو مما أنشده ابن الأعربي وروايته فيه أسرعت في قراري وقال القرار النقد وهو جنس من الغنم وجعار كقطام الضبع وفي مادة فرع رواه صاحب اللسان أيضا عن ثعلب وروايته هذه المرة أقرعت في فراري وقال الفرار بالفاء انتهت الحاشية قراره غنمه قال على القمة والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف ومجلوم حاشية البيت في شرح الشعراء الستة المفضليات الجزء الثاني صفحة مائتين الصمت تسعمائة سبع وثلاثون واللسان مادة قرر وفسره بقوله أي يقل المال عند ذا ويكثر عند ذا ونقادة ونقاد ونقد جمع نقدة الصغيرة من الغنم وجلم الصوف جزه انتهت الحاشية انتهى الشريط الثاني البقية على الشريط الثالث